نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى لمن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ثم أما بعد كما اتفقنا إن شاء الله نعمل مراجعة سريعة لكن بقى مش كل المنهج بقى نبدأ, يعني نبدأ من المحاضرة الماضية المحاضرة الماضية كانت تتكلم عن أي أول ما بدأنا المحاضرة الماضية المشهور لغة ولا أي نبدأ من الصحيح آه، نبدأ من الصحيح ترتيب بقى بعد إذنكم عشان بس نمشي زي ما انتم مرتبين وراي في الكتابة بدأنا ب اللي هو الخبر المقبول صح وقلنا بينقسم الى قسمين صحيح وحسن والصحيح ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته صحيح لغيره والحسن كذلك ينقسم إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره ده القسم الأول من الشجرة الكبيره اللي احنا رسمناها اللي هو القسم المقبول القسم المقبول نحن بدأنا بالصحيح بالصحيح لذاته بدأنا بالصحيح لذاته وعرفنا الصحيح قلنا كما عرفه السيوتي وحد الصحيح حد الصحيح يمسند بوصله يرويه عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذن ولا معللا هذا قول السيوتي وخرجنا بتعريف قلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى ممتهاه من غير شذوذ ولا علا بعد كده انتقلنا لترتيب اللي عندكم لشروطه الصحيح؟ نظبط كان أول شرط هو اتصال السند وقلنا معنى اتصال السند أن يتحمل كل راوي كل راوي عن شيخه بصيغة من صيغ التحمل المعتبرة وقلنا ان الافضل أن نقول ان يتحمله بدل ان يقول ايه بدل نقول أن, ان ايه ان يسمع او يستمع ليه لأن هتهمل صيغ اخرى من صيغ التحمل زي ايه زي ومثل ها وغيرها من صيغ ان شاء الله ندرسها بالكامل في آخر الفصل باذن الله بعد كده انتقلنا الى امم اه التحمل والاداء صح تحمل تعريف التحمل والاداء قلنا التحمل انك انت تاخذ الايه العلم من شيخ ما هو لا التحمل الاداء ان الشيخ اللي بيقوم بالأداء وقلنا ان لا يشترط لا يشترط الإسلام في في التحمل وانما يشترط في الاداء بل يشترط مع الإسلام ها العداله وايه والضبط يعني فما بغير المسلم يعني الاسلام بيشترط مع المسلم العداله والضبط فما بالك بغير المسلم الذي هو ليس اهلا للعداله اصلا يبقى أيه؟ ودللنا على ذلك بحديث جب... جبير إيه؟ المطعم في س... قراءة سورة الطر في... في المغرب بعد ذلك هل أنتقلنا لأيه الشرط الثاني أو لسه طرق معرفة الاتصال أول حاجة التصريح إما من إمام الأئمة يقول أن فلان سمع من فلان أو فلان لا بأس به في فلان وإما من الراوي الثقة نفسه يعني الثراء غير المدلس يقول انه ايه حضر مجلس الشيخ أو عن الشيخ فخلاص ده ثقه نقبل منه التصريح بالسماع أو حتى لو قال أو أو طالما انه غير ايه غير مدلس ثاني نقطه في الايه الترجيح يختلف يختلف علمان في في سماع شيخ نقدم طبعا القاعده الاصوليه المثبت مقدم على النافي في حالة ايه في حاله اذا, إذا تساوى الايه العالمان صح كده ولا التساوي العلمان لكن لو كان علم أعلم من آخر لا شك أنه يقدم الأعلم إحنا بنقول ذلك في حالة التساوي نقدم من؟ المثبت نقدم عليه النافي بعد كده الاستنباط وذكرنا مثال الترمذي في العلال الكبير سأل عن حديث اللي هو أي ما قطع من الحيفة وميته لسأل البخاري أتراه محفوظا قال نعم قال عطاء ابن يسار أدرك أبا واقد. قال ينبغي ان يكون ادركه ها اعطاه ابن يسار قديم فاستدل على استدل على السماع بالادراك البين للزمن وعدم وطبعا اعطاه ابن يسار ثقه وغير مدلس وده كان قلنا خلاف يعني ده شرط شرط مسلم المعروف والبخاري يعني مش هتكلم في المساله دي دلوقتي هتكلم عليها في اخر الدرس بعد كده العداله قلنا هي الملكة التي تحمل على صاحبها تحمل صاحبة على ملازمه الدين او اللي هي التقوى يعني ها ومجانبه الفسق واخوارم الايه وبعد كده اتكلمنا على العدل ايه العدل اتكلمنا تقريبا على حوالي اربع تعريفات للعدل من أتى الواجبات وترك المحرمات لا يجاهر بالكبيره ولا يصر, ولا يصر على الصغيرة وغيرها من التعريفات الموجوده عندكم في المحاضره الرابعه اللي احنا في ضلها اداره الدعوه قامت بمراجعتها وتفريغها بمراجعتها بعد التفريغ يعني احنا ما هي مراجعه فقط نعم بعد كده قال ايه تعريفها اللي هي ايه ان تفعل ما يزينك وتترك من الافعال أو من المبحمة ما والاسم التعريف الجامع اللي هو الاخير اللي هو ترك المذموم ايه ومهم كلمة جدا كلمة عرفا لأن الأعراف تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بل من شخص إلى شخص يبقى إذن محدش يسألني في الأكل كذا يبقى خارم للمرؤة أو لا أنت حسب البلد وحسب المكان وحسب الزمان يعني في القرى ممكن تلقى الناس قاعدين كده في الشارع وبيقلوا على الطبلية مش خارم من خارم المرؤة لكن لو حصلت مثلا في مدينة وعربيات ماشية جاية جاي. مش ينفع مش يعرف ياكل وكلش السلام عليكم السلام. مش يعرف ياكل واضح فيبقى ايه حسب المكان والزمان والأشخاص بيحكم على ان الفعل خارم من خوارم المروءة او غير خارم من خوارم المروءة بعد كلا الضبط قلنا الضبط ينقسم الى ضبطين ضبط صدر وضبط ضبط الصدر ما استلنا له زي حفظ القرآن بيكون محفوظ في الصدور أينما تطلبه من الحافظ إيه؟ يعطيك إياه أما ضبط الكتاب ما بيكونش حافظ ولكنه يسجل ما يسمعه من إيه؟ من شيخه فإذا طلب منه قرأ من كتابه فهذا ضبط أيضا خلق أننا العبرة أن يعطينا الحديث صحيح ما يكونش أخطأ فيه ذل عندي العبرة بتاعتي حافظ مش حافظ ما يشغلنيش العبرة أن يعطيني إيه؟ الحديث كما سمعه من شيخه وقلنا ان ضبط الكتاب له شروط أن يحفظه من الوراق السوء وان يحفظه من التلف وان يحفظه من الاحتراق وان, يح... وأن يراجعه على وان يراجعه على أصل معتمد كاصل الشيخ مثلا او قرين له ثبت يراجعه قال ابن معين أن الثبت ثبتان لو ايه ثبت صدر وثبت كتاب قلت لكم ان موضوع ضبط ضبط الكتاب مهم جدا لازم تعرف راجل كده في الجرح والتعديل يقول لك ايه ابو صالح كاتب الليث ضبطه ضبط كتاب يبقى إذا لما يأتي أبو صالح كاتب الليس في مكان آخر ويحدث من حفظه تقول إيه حديثه ضعيف لأن ضبطه ضبط كتاب وقد حدثه من حفظه هذا في حالة الإيه في حالة الانفراد بالحديث أما لو وافق الثقات فخلاص يبقى حديثه إيه هيمر معهم هيشلوهم يبقى حتى لا ما الثقات حتى لو حدث من حفظه يبقى هنقول الحديث ايه لا حافظه لكن انا بقول في حالة الانفراد لا يقبل حديثه لان ضبطه ضبط ايه ضبطه ضبط ايه كتابه فيه امثلة كثيرة لهذه الامثلة هتمر معنا ان شاء الله بعد كده كان اخر حاجة ده ضيب خير ان شاء الله نبدأ بقى في آه آه نبدأ مع درسنا اليوم بسؤال سؤال سأسأل سؤال لفظ الثقة لفظ الثقة في مصطلح الحديث دايما في الجرح والتعديل تقرى كده إن شاء الله من تعنكم من كتاب الحديث الضعيف لك إيه؟ فلان ثقة ثبت أو ثقة أو حجة أو حافظ اللي هي ألفاظ التعديل دي ألفاظ تعديل فلفظ الثقة في غالب بل عند أكثر العلماء أنه يشمل العدالة والضبط يشمل العدالة والضبط هل دائما السؤال يبقى هنا هل دائما أو بمعنى آخر بمعنى آخر او السؤال بصيغة أخرى هل من الأفضل أن أقول على فلان أنه عدل ثقة عدل ضابط أم يكفيني أن أقول ثقة الأفضل أي أنا بسأل على الأفضلية هما الاثنين كويسين قول عدل لماذا الافضل كما يقول الاخ ان نقول عدل, لماذا قد قد يكون, قد يكون, قد يكون آه, عند بعض يطلقون على آه, يطلقون على على الضبط وده كان مصطلح خاص بابن معين ابن معين كان شديد في أنفاص الجرح والتعديل حتى أنه كان معلوم أنه من أئمة الجرح والتعديل ولكن عرف عنه أنه إذا قال فلان ثقة لابد وأن أبحث في ضبط هذا الرجل لأن ابن معين عندما يقول ثقة يقصد يقصد العدالة يبقى إذن من الأفضل أن ي... عندما يتكلم طالب العلم على راوي أن يقول عدل ضابط عدل ضابط لأن كلمة ثقة ورد عن بعض الأئمة أنها يطلقها على النصف الأول وألا وهو العدالة يبقى عشان أخرجنا من المأذق من المأذق ده تماما أي أفصل وأقول هو إيه؟ عدل ضابط دي أول نقطة اللي مرتبطة بالعدالة والضبط لأنهم مروا معنا فلابد أن ننوها أو كنا لابد أن ننوها عليهم بعد ذلك الشرط الكام الرابع انتفاء الشذوذ أو ألا يكون الحديث شازاً احنا اتكلمنا على كلمة من غير شذوذ ولا علّة والأفضل, قال والأفضل أن نقول ولا ما قلناها جدي يعني عندما عرفنا الصحيح قرأوا كذا التعريف تاني معي ها ما تصل سنده بنقل العدل الضابع عن مثله إلى منتهاء من غير شذوذ ولا علّة سؤال برضه حاجة لي مهمة جداً ومش موجودة في الكتاب سؤال هل من الأفضل أن أقول في التعريف من غير شذوذ ولا عله ام من الافضل ان اقول الا يكون الحديث شاذا وألا يكون معللا الأفضل ايه الافضل ايه الافضل اي حد يعني الافضل في التعريف من غير شذوذ ولا ولا اقول وام اقول الا يكون الحديث شاذا وألا يكون قول ابراء بصوت عالي يعني انت اخترت ايه انا بخيرك من امرين انت جبت, جبت امر ثالث يعني اخترت ايه اخترت النقطة انهي اللي هو من غير شذوذ ولا التانية اخترت تانية واحد قال من غير شذوذ طب انا هجاوب انا بس عشان اللي بيكتب براي ال... بقول الأفضل في تعريف الحديث الصحيح أن أقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاء من غير شذوذ ولا علة ولا الأفضل أن أقول قال لا يكون الحديث ايه شاذا وأن يكون معللا الفرق بين من غير شذوذ ولا علّة الأفضل إيه الأفضل حتى أكون دقيقا في التعريف اللي هو الأمر التاني ألا يكون الحديث شاذا ولا معللا ليه لأن العلماء قالوا كلمة من غير شذوذ ولا علّة كشمل العلّة القادحة والغير قادحة ونحن في علم الحديث نتكلم على العلّة القادحة فقط يبقى إذن،, إذن تعريفي من غير شدود ولا علّة شمل العلّة الغير قادحة اللي ما بتأثرش في الحديث علّة خفيفة لكن إما أقول ألا يكون الحديث شاذا يبقى إذن العلّة صبغت الحديث بصبغة فأصبح معلولا بعلّة قادحة يبقى اللفظ الصواب أن أقول إيه ألا يكون الحديث إيه شاذا حتى لا تدخل معي العلّة الغير قادحة لأن لنما عرف العلة دلوقتي هتعرفوها هنقول سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلام منها خلوها دلوقتي أهملها لكم يبقى إذن, إذن العلة لا بد أن تكون قادحة يبقى من الأفضل أن أتكلم بالأنفذ الدقيقة في التعريف طيب إحنا نتكلم عن الشذوذ عن ما هو تعريف الشذوذ للشذوذ تعريف كثيرة أنا أتكلم على التعريف اللي درجه أو المعلومة لذا كثير من الناس تعريف الشذوذ هو عبارة عن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يعني عندما يخالف أحد أحد نرى من الأوثق ومن الأقل يكون الأوثق هو الصواب والأقل في الثقة يكون يكونه شاذ حديثه من قبيل الإيه؟ الشاذ نقول ثاني مخالفة المقبول لمن هو أول منه لا ما احنا نتكلم عن هذا عشان تقول المنكر يعني سيبها دلوقت احنا نتكلم دلوقت عن مخالفة المقبول انا قلت في تعريفات كثيرة هذا هو التعريف الصواب في بعض الناس قالوا مخالفة الضعيف لمن هو أوثق وفي بعض الناس قالوا مخالفه الثقه للاوثق وفي قالوا مخالفه المقبول للاوثق وفي ناس قالوا مخالفه المقبول للي انا قلته ده يبقى اذا تاخدوا التعريف الصواب اللي تاخدوا كله تعريف الصواب التعريف الصواب اللي هو جامع لجميع التعريفات اللي هو مخالفه المقبول لمن هو اولى منه لاني لو قلت مخالفه الثقه ليه انا قلت لو قلت مخالفه الثقه للاوثق ناقص لان الثقه اللي هو الثقه ده درجه كبيره شويه هي... هي... هي... هتترك هتترك اللي هو الصدوق اللي احنا بتسميه عليها الصدوق اللي هو حديثه من قبيل الحسن فان عشان ادخله معايا وحديثه مقبول ايضا فعشان ادخله معايا في المرتبة دي فاجيب لفظ يشمل لتنين اللي هو الايه المقبول لان لو تفتكروا الرسمة رسمة شايفين الفكر الرسمة قلنا ايه اقسام الخبر من حسن قبيل والرد خدنا فرع كده قلنا اقسام الايه المقبول كان من ضمنها الحسن لو انا قلت تعريف لو أنا قلت تعرف الشهاد مخالفة الثقة لمن هو أولى منه يبقى أنا تركت جزء من أجزاء المقبول ألا وهو, ألا وهو الحسن يبقى إذن أنا لازم أدخل معايا كلمة تشمل الحسن آسف تشمل الصحيح اللي هو بيكون ثقة في درجات الثقة وتشمل الحسن اللي بيكون حديثه قليل شوية يبقى إذن أقول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه هو ده التعريف الصلاة إن شاء الله طيب هذا هو الشاذ هناك تعريف آخر للشاذ لكن غير بقى التعريفات الثانية تعريف مهم يجب أن نعرفه تكلم بعض العلماء على أن الشاذ والمنكر المنكر جاي معنا على أن الشاذ والمنكر هو مطلق التفرد مطلق التفرد يعني مثلا لو وجدت أي انسان تفرد بحديث يبقى حديثه من قبيل الشاذ أو المنكر من قبيل الشاذ أو المنكر. هذا الكلام ورد عن بعض الإئمة ولكنه مقيد بفعلهم في التطبيق حيث أنهم لم يردوا مجرد التفرد ولكن ردوا التفرد المقرون بقرينة تدل على النكارة إذن مجرد التفرد ليس علّ في حد ذاتها ولكنه لا بد أن يكون مقرون بقرينة تدل على النكارة الشدود أو النقارة طيب الدليل حديث النمو الأعمال والنيات حديث النمو الأعمال والنيات فيه تفرد في كم طبقة؟ شربع طبقات حد تكلم فيه حد اشتكلم فيه من علماء يبقى إذن مطلق التفرد ليس إلا لكن لو كان هناك ها لو كانت هناك قرينة أخرى تدل على الخطأ يبقى هنا نقول على التفرد إيه؟ النشاذ أو منكر الأمر الثاني برضو اللي أقوله أنه اللفظ الحديث الشاذ عند الأئمة المتقدمين قليل جدا الحاجات دي مهمة جدا يعني هي مستوى تاني اللي عايز يخدها يخدها وليخدها لكن مهمة جدا الملحوظات اللي نبقلها دي اللفظ الحديث الشاذ يعني أنت ما ترجع كده لكتب الأئمة زي العيلة للدراقطني والعيلة الكبير للترمذي والعيلة للمحمد والكتب اللي هي بتتكلم عن صحة الحديث وضعفها يمكن لو حصرت الكتب دي ما تطلعش بكلمه شاذ مثلا في خمس احاديث يعني تجد بقى المنكر ما شاء الله عدد كبير الضعيف جدا كبير الموضوع كبير يعني ايه عايز اقول ان لفظ الشاذ انما انما ظهر عند القائمه المتاخرين انما انما الائمه المتقدمين كان ايه كان لفظ الشاذ عندهم قليل قليل وانما كانوا يعبرون عنه بال بالمنكر بالمنكر قول شوفوا هياتي ان شاء الله خش في المنكر هتكلم عنه في المنكر انا هقول دلوقتي لسه التعريف الثالث المهم أنا لسه قلت مش في قلت في تعريفات مهمة من ضمن التعريفات المهمه ان العلماء قالوا مطلق التفرد يعد شاذا او منكرا انا دلوقتي أنا بقول منكر منكر منكر أنا اقول انا متأكد اللي بعضكم يقول طب ايه معنى منكر ايه معنى منك مش نعرف الأول منكر ماشي خدوا معنى المنكر برد عشان بس هو لسه مبحث سابق لأواني بس كما قال الشيخ ابن عثيمين اذا وردت لفظة في باب ومكانش بابها لابد من التعريف بها حتى لا يمر على الطالب ايه ايه الفائدة يعني نتكلم دولته المنكر فانت مش عارف منكر فلازم ايه لازم اضطر التعريفه الآن عشان لا تضيع الفائدة المنكر تعريفه نفس التعريف الشاذ مطلق عند بعض القوم. بس إحنا بقى نخليه مطلق التفرد بقرينة تذل على النكارة ده التعريف الصح نقلاً عن الشيخ أبي معاز في لغة المحدث مطلق التفرد مع قرينة تذل على النكارة التعريف الثاني بقى اللي هو المنكر اللي هو إيه تفرد ملا لا ده المهمة بقى أنا. تفرد ملا يحتمل التفرد في حال تفرده ها ومخالفته ركزوا في التعريف لكن سهل خالص تفرد من لا يحتمل التفرد يعني تفرد من لا يحتمل حاله التفرد يعني حالك ما ينفعش تتفرد بحاليف في ح... اه المنكر تفرد من لا يحتمل يحتمل حاله ايه حاله... أيوة. التفرد في حال تفرده ها ومخالفته أدي هل أتكلم بالبلد شوي عشان نفهمها يعني أنت, أنت من أئمة الحديث نعم لا يعني مستواك في الحفظ إيه في درجة الحسن مش, الإيه مش عدل ثقة ثابت حافظ لا يعني في أقل درجة القبول ففي هذه الحالة لو انفردت أو تفردت بحديث تعوم به البلوى نقول على أن تفردك منكر ليه؟ لأن في قرينتين جاءوا معايا هنا قرينة العولة إن حالك ما يسمحش بالتفرد كان فين فلان وفلان وفلان وفلان دائما العلماء كانوا يحس يحسبوا الأئمة الذين يتفردوا بالكلام اللي أنا بقوله ده كان فين يحيى بن سعيد القطار كان فين فلان كان فين فلان إما أنت تتفرد بسنة فأهمين الكلام ده؟ يعني ما يأتي راون أقل في الدرجة من أئمة عصره ويتفرق بسنة عن النبي أو عن إمام صل... عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إمام يعني يأخذ الحديث مثلا عن نافع عن ابن عمر نقول له ما كان فين مالك صح ولايه؟ كان فين مالك ابن أنس اللي هو كان بيروي عن نافع وكان فين فلان وفلان وفلان إما أنت اللي حالك أقل درجات القبول إيه؟ تتفرد بهذا الحديث عن إيه؟ يبقى إذن في قرينة ولا ما فيش؟ في قرينة إن حالك ما يسمحش بالتفرد وإن نافع مكثر وكان الأئمة بتلهث وراء عشان يأخذوا منه حديث فإذن كيف لك أنت وأنت مقل مثلا وضع مستوكل في الحفظ والإتقان أقل ثم تتفرد بمن يلهث الناس وراءه حتى يأخذوا حديثه يبقى اذا دي قارينا ولا مش قارينا يبقى هنا ما عليه بالنكره ما حكمتش لمجرد ان فلان تفرذ لا لأن, حال, لان حاله ها اقل حالا ولان تفرذ عن إمام مكثر ها, يسعى الناس الى حديثه واضح ولا شايف ممكن ما يكونش حد سمعوا بيه ممكن ما يكونش ما هي كلمه ممكن دي ما تنفعش يعني احنا لو كلمنا قلنا ممكن محدش سامع هذا الحديث غيره يعني هنا بقى يبقى يبقى ايه؟ يبقى هنصحح جميع الأحاديث هقولك ازاي؟ ارد عليه بس الأول الراوي الضعيف الراوي الضعيف اللي أنا بضعف حديثه مشان ممكن اقولك ايه؟ طب ما هو ممكن يا أخي يكون حفظ الحديث ده صح؟ أنا هبقى حكمك بقاعدة النادر ليس له حكم النادر أنا قلتها قبل كده قاعدة النادر الأمر النادر مش انت بتقول ممكن وكلت ممكن دي اللي انت قلتها لي على التقليل أم على التكفير تقليل ولا ده انت نفسك انت بتقولها على التقليل يبقى ايزاً أمر نادر ولا مش نادر ليس له حق يبقى نحكم بالغالب بالغالب أنه ايه لم يسمعه وحده ما ينفعش ها؟ بمعنى ملتصق يعني نعم لأنه كان يروي عنه كثيرا نعم أنا بس مش عايز يعني هو الجزء الشاذ عزرا يعني بس أنا هعمل نوع من الاعتذار عشان أنا شايف أنه نهارده الوجوه بيقوله ولا حصل ده كنا ماشيين حلوين شايف أنا الرسمة باين على الوجوه أنا باعتذر بس عن أن الجزء ده مهم جدا ودقيق وصعب شوي فلا بأس إن احنا نركز ونعمل ريفريش كده شوية عشان نصحى هه هقول تاني هقلتني من الأول خالص قلت إن الشاذ عرفته عرفت الشاذ بإيه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وقلت ليه بعض العلماء قالوا مخالفة الثقل منه أوثى كلام غير دقيق لأنه أهمل ها؟ أهمل من هو في درجة الحسن ومن هو في درجة الحسن مقبول الحديث أم غير يبقى مقبول الحديث تعال بقا قلت لكم أن لظ الشاذ عند الأئمة المتقدمين لظ قليل يعني إنما يحكموا على الحليث بالشذوذ لا تجده كثيرا لكنهم أغلب ما استخدموه أو أغلب ما استخدموا الأمر ذا في في المنكر والأئمة المتقدمين كانوا ما بفرقوش بين المنكر والشاذ فإذا نما بكلم على المنكر الآن ينفع تقول أنه شاذ برضو وما أتكلم عن الشاذ ينفع تقول أنه منكر استنى يا شيخ بس عشان ما تقضعنيش عشان القطع بيعمل لدى الإخوة نوع من انفصال ترابط المعلومات أخلص المبحث بعد كده اللي عايز يسأل يسأل يبقى إذن أنا هتكلم دلوقتي على الشاذ أو انتفاء الشذوذ فهدخل في باب المنكر له لأن الأئمة ما كانوش بفرقوا بين الشاذ والمنكر خلاص عرفتوا أنا جبت المنكر ليك ده طيب إيه بقى المنكر, المنكر إما أنا عرفت الشاذ قلت مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ينفع يكون منكر بعض الأئمة قالك لا إحنا عشان ذا بقى اللي بيفرق بين الشاذ والمنكر وده من المتأخرين مش من المتقدمين قالك إيه قالك الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى إحنا بقى نقوله لا الصواب أن مخالفة أي إنسان عشان تفهموها بالبلد أي انسان. لمن هو أولى ينفع أول عليه الشيخ وينفع أول عليه إيه خلاص اتفقنا استنى يا شيخ ما تستعقلش بالله عليه إذن اتفقنا طالما أنّ أنك خالفت الأفضل فحديثه يصح أن تقول عليه شيخ ويصح أن تقول عليه منكر والأفضل أن تقول منكرا خلاص تقيداً به بالآئمة هذا الشأن لا أستطيع أن أقول لي خالص عزراً يعني أنا أدامي خمس دقائق وخلص المبحث اللي هو بتاع الشاذ خلاص تعالوا بقى للتعريف الأهم في المنكر اللي أنا أتكلمت عنه الآن قلت هو إيه تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة ضربت مثال قلت لو انت مستواك الحظ مقبول يعني بنقبل ثم تفردت بسنة تعم بها البلوة الهمم تتدعى على نقلها يبقى اذا دا تفرد منكر ليه لأنه احتف بقرينة دل على انك اخطأت الا وهي القارنتين ما ذكرتهم إن حالك لا يحتمل وإنك ايه؟ تفردت بسنة تعمي بها البلوة ولا مش واضح لكن لو تفردت بسنة معلومة زي النيات مثلا اللي الشرع بيأمر بالنيات خلاص مش مشكلة لزي حديث الأعمال بالنيات ما هو ليه حديث الأعمال بالنيات قبل رغم إن فيه رواه في مرتبة, في مرتبة الحسن لأنها سنة لا تعم بها البلوة يعني لو حديث الأعمال بنيات مش موجود لابد, لابد للعمل من إيه من إيه من النية لأن القرآن كل أغلق في آيات كثيرة تدل على إيه على الإيه على النية يبقى إذن دي اللي احنا بنسميها سنة لا تعم بها البلوة يعني معلومة لدى الجميع إنما تأتي مثلا زي مثلا زي إيه زي صلاة التسابيح يلا كويس أذكرتها الآن الحفظ ابن حجر ضعف الحديث، قال ليه؟ قال لك لأن عبد العزيز الدروار دي حاله في مرتبة الحسن، والحديث شديد الفردية، يعني لم يرد عن غيره، والصفة بتاعته غريبة عن جميع الصفات، ده انت جيبته منين؟ ده مش معنى كده ان الحديث ضعيف الشيخ الألباني يصححه لكن انا بقول لك ايه بقول لك ان شايف, شايف نتد الحفظ ابن حاجر الحديث ضعفوا ليه وقالوا انه منكر ضعفوا ليه وقالوا انه ان الراوي حاله متوسط وانه انفرض بشيء غريب صح او لا عارفين صفة صباحة السميح يعني اذا يعني عايزي عايز قوله ان حفظ ابن حاجر ده لو النبي عمال صلى الله كان صلى الله عليه وسلم كان كثير من الصحابة نقالها لأنها صفة إيه؟ جديدة علينا شيء يبقى إذن إيه الحفظ بن حاجة رأى أن الحديث منكر لأن الراوي متوسط الحال وأنه تفرد بأمر كان المفروض ان تتدعى الهمم على نقله واضح؟ صح الحديث لا مش هندخل بقى في المسألة دي مش هندخل في المسألة دي مش هندخل في موضوع اللي صحح ولي ضعفوا دي مسألة تانية ناخدها في المستوى التاني إن شاء الله في الدورة دي اللي هي دراسة التخريج ودراسة الأسانيد إن شاء الله ماشي؟ أحنا فين؟ يبقى قلنا تفرد ما لا يحتمل حاله التفرد خلاصت كلامنا على التفرد خلاصت كلامنا على التفرد ومن حالك ما يسمحش طب المخالفة أنا حالي حالي متوسط برضو ثم خلفت جبل من الجبال زي أحلى بن سعد القطار ولا مالك ولا شعبة ولا يحيى ولا كثير من الأمة ها؟ طب ده ينفع يعني لو أنا الفردت ممكن لكني خالفت من هو أوثق يقول لك لا حلك ما يحتملش أنك تخالف حلك ما يحتملش أنك تخالف دول هؤلاء القوم لا يصح حلك أن تخالفهم لأن هذا الناس إيه أئمة في الحظ يبقى تعريف الصواب بقى للشاذ والمنكر اللي انت شاء الله تحفظوه ها تعريفين مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ها وتفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة كلام ذا منين؟ من لغة المحدث للشيخ أبي محاس لأن الله أريد أن يركض تفرد من لا يحتمل حاله التفرد تفرد من لا يحتمل حاله التفرد والمخالفة يعني لا ينفع تتفرد ولا ينفع تخالف أي نعم الأم المتقدمين كانوا الشيخ والمنكر عندهم تعريف واحد أقول لشيخ ننسى بقى طبقة الصحابة يا شيخ بقى نحن نعيد ثاني طبقة الصحابة برا كلام ده خالص هذا كلام ده أول محاضرتين ضال نفسي في الموضوع مخالفة الثقة لمجموعة من الثقات حديثه يكون ايه؟ شاذ أو منكر نعم أنا, أنا عايز أريحكم في المبحث ذه أقول لكم عارفين الشاذ بمعنى ايه؟ بمعنى الخطأ وعرفين المنكر بمعنى إيه؟ بمعنى الخطأ يبقى تساول لما تساولوش بس لا يعنينا الأخ بس إيه والأخ عايز قال لي مخالفة الثقة للثقات ده تعريف الشاذ فنما قلت له منكر قال لي برضو هو عايز يقول له ده شاذ هو كلامك صح لأما قاله كده لكن لو انت رجعت للتعريف ومعناه هي أي معنى مخالفة الثقة للثقات أنه أخطأ ولم أخطأش طيب وإيه معنى مخالفة الضعيف للثقات أن الضعيف أخطأ خطأ الثقة مش يتساوى مع خطأ الضعيف أيها طبعا يتساوى ليه؟ أنا دوقتي ما كل الناس قالت شرق وجاء ثقة قالك لا غرب يبقى أخطأ قال ما أخطأش كذلك لو كل الناس والثقة قالوا شرق والضعيف قال لك غرب يبقى تساوى, تساوى الخطأين, أم الخطأين أم لم يتساوى تساوى يبقى إذن الشاذ عند علماء الحديث معناها الخطأ والمنكر معناها الخطأ يبقى إذن يجوز أن تطلق على الشاذ منكرا والمنكر شاذ والأفضل أن تستخدم المنكر ليه؟ لأنه غالب استخدام الأئمة المتقدمين على هذا اللفظ لكنك لو استخدمت الشذ بالمعنى الذي تقوله لو مخالفة الثقة للأوثق أو مخالفة المقبول للأولى فلاك سلف في هذا زي ابن حجر والسيوطي والخطيب البغدادي وابن الصلاح اللهم الأئمة اللي بدأوا يشرحوا الكلام بعد السنة 400 هجرية دول كلهم بدأوا يفصلوا في الكلام انما الأئمة في الفترة اللي هي فترة الرواية اللي هي مثلا من 100 لسنة 385 لغاية الدراقطني كل ده غالب أمرهم استخدام الشذوى والمنكر بمعنى واحد بل أنهم كانوا يستخدمون المنكر بصورة أكثر قول بس بصوت عالي الغريب الضعيف يعني هي الغريب الضعيف حديث الفرد الذي انفرض به راون وكان ضعيف نعم يجوز أن تطلق عليه شاذ أو منكر نعم. لأن انفراد من لا يحتمل حاله التفرد تفرد من لا يحتمل حاله التفرد ولذلك بعض العلماء إيه؟ قال إن الترمذي وانا قلت لكم الكلام ده في محاضرة المحاضرات أن الترمذي عندما يقول حديث غريب فيقصد به لإيه الضعيف وفي شيخ حققه اسمه الشيخ محمد التركي وجد أن غالب استخدام الترمذي الترمذي الغريب المنكر في رساله عندي واضح يبقى اذا الامر اهو يبقى فعلا الكلام يدلل بعضه على بعض ويدلل بعضه على ها بعض. احنا قلنا مش عايزين نسال بقى مشايخ الله في اخ ابعت ورق إبعت ورق بس عشان ما نعملش تشويش بعذر انا بس يا شيخ لان ده طلب الاخوه مش مش مني انا يعني عشان بس ايه ما نخليش الاخوه كتير بعت لي قال لي الاخوه بيعملوا عليا تشويش فاللي عايز اي سؤال يبعته الان وانا اجاوب عليه مفيش باس اكمل بس يا مشايخ كان عايز اخلص الشروط الحديث الصحيح كدا احنا كده احنا كده بفضل الله ما شاء الله انا كنت وعد الاخوه ان شهور ودي الشهرين لشيخ ابراهيم شكلي هناخد منه يعني انا محتاج على الوضع بتاعكم ده التفصيلات سيبوني عايزه انا عايز اراسل على حاجه امم كان عامل كده يبعت في اي مكان على النت غيره اه ما فيش باس يعني على اي حاجه ان شاء الله يعني اللي عايز يبعت اثناء قبل الدرس يبعت عن طريق الانترنت دكتور محمد ممدوح موجوده ويبعها يديني الاسئله ويجاوب عليها يعني في الايام الثانيه ما فيش مشكله خلاص يا ابو رحمه خلاص انا هكمل احنا قلنا ايه ها خلصنا الشذوذ خلصنا الشذوذ هتكلم بقى في نقطة جميلة جدا جدا ركزوا معي فيها بقى ودي مش موجودة في الكتاب أيضا بعض الإخوة بيشتكم الكتاب بعض الإخوة بيشتكم الكتاب أنا بقول لو اعتمدت على المحاضرات والتفريغ مش هتحتاج الكتاب إلا في ترجمة الأعلام بس ترجم الأعلام اللي أنا علمت عليها دي حاجة تانية ترجم الأعلام في اخبارك الله فيه, فيه موجود معكم الآن عمل ترجمة للأعلام ورتبهم ترتيب زمني يعني بدأ بالأقدم زي مثلا ابن جريج سنه 150 والملك سنه 179 ويحيى بن سعيد القطان دي الوفاه دي سنه الوفاه 198 وعبد الرحمن بن اهلي 190 عملها ترتيب زمني وبارسلها لي على الانترنت ممكن اطبعها لكم يبقى اذا انت مش محتاج الكتاب يبقى اذا موضوع الحجه بان الكتاب صعب ما حدش بقى دايما يقول لي كتاب صعب ثاني ايه اللي عايز بقى يقرا الكتاب ويعرف القول ده منسوب لمين بالضبط وده كذا وده كذا ده هو يا راجل ايه يعني الراجل عايز بقى يصل لمرحله معينه في الاصلاح اللي مش عايز له ذلك يعتمد على الدروس المفرغة بعد ما بيتم اداره الدعوه بتقوم بتنقيحها ثم بعد ذلك هنطبع الورقه بتاع الاعلام وهتوزع عليكم يبقى احنا كده جمعنا كل الايه كل الكتاب اللي او كل المساله اللي انتم خايفين منها ماشي عشان ما يقول لي بعد كده كان الكتاب ايه صعب اللي عايز بقى يقرا الكتاب وربنا فتح عليه وبيفهم له ذلك يعني مش موضوع للإخوة التانية ما يفهموش لا اللي عايز يرتقي ويتعلم أكثر ويكون محب للإصطلاح وعايز يتخصص فيه أو كذا يبدأ يقرأ ويعرف أقوال الأئمة ويقول لك دي قول فلان ودي قول فلان إنما التاني عايز بس يأخذ ما ينفعه في, في الإصطلاح فله ذلك ماشي يا مشايخ السؤال بقى مهم جدا العلماء قالوا قالوا أن الشذوذ من العلل الخفية الشذوذ اللي أنا بتكلم عليه اللي هو انتفاء الشذوذ اللي الشرط الرابع قالوا أنه من العلل الخفية ثم كرر في الشرط الخامس فلماذا يعني إحنا في الشرط الخامس مش هنقول انتفاء العلل عايز يقولك لك ايه؟ طب مش كان يكفي ان الشذوذ دة يدخل في العلل اللي جاي في الشرط الخامس منها أقول انتفاء العلل أي جميع العلل والشذوذ من العلل فهذا نوع من التكرار صح أو لا صح تكراره إن الشاذ نوع من العلل وأنا في الشرط الخامس قلت انتفاء لإيه العلل طب ما كنا لغينا الشرط الرابع وقلنا انتفاء العلل ومن ضمنها الشاذ نقول لا الكلام ده مصح انتفاء الشذوذ لابد من ذكره ليه واحد 1 خلاص واحد، لأن الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ عله فانا لازم أنبه عليها لان الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ عله يعني لأن الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ عله لما ياتي وينفرد بحديث وتكون هناك قراء دل على خطئه إلا أنا قلت إن مجرد مطلق التفرد مع القرينة يبقى منكر أو شاذ يقول لك لا ده ثقة وحديثه صحيح فهمتوا بقى الفقهاء يقولوا إيه يقول لك ده يا عمي طب ما هي فيه قراء تدل على أنه أخطأ يقول لك لا ده إمام واضح واجب لكم أدلة أن العلماء توقفوا في كلمة مالك في غزكات الفطر اللي هو إيه من المسلمين اللي هي إيه صاع من كذا وكذا وكذا الإمام مالك زود في الحديث إيه؟ من المسلمين الأئمة قالوا لم نصحيحها إلا بعد ورودها عن غير مالك يا خبرة بيض الإمام مالك؟ أيها الإمام مالك إذن ليه؟ لأنها احتفت لأن العالم أتت عنده قراء تدل على مالك أخطأ لكل من رواها رواها من ك... بدون كلمة من غير المسلمين ثم أتى مالك ورواها من غير المسلمين بإيه؟ من المسلمين مش ديقارين تدل على الخطأ فمرضوش يصححوها إلى أن أتى من وافق مالي يبقى خدت بالك بقى من الكلام ده <تصفيق> يبقى إذن أول حاجة إحنا ليه اشترطنا انتفاء الشذوذ على الرغم من أنه يمكن أن يدخل في الشرط الخامس اللي هو انتفاء العلل لأن الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ ها؟ علة فأنا حبيت أعمل لها إيه اوضحها لا احنا كمحدثين ها اللي هم الائمه المحدثين يعني عندنا شروط عله وضحت ولا ما وضحتش الاخوه ما هي دي يا شيخ احمد من ضمن القراءات من ضمن القراءات ان ايه ان خمسه ما هي دي في العدد طبعا حسب القوه في الحفظ او العدد يا شيخ احمد صلاه اللي عايز اسئله بقى يبعتها اثناء الاذاه مباشره هنصلي ونمشي طيب ان الحمد لله تعالى نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن ثم اما بعد اللي عايز حاجه يبعت سؤال يا شيخ اي حاجه سؤال بس عشان بس ما نعملش تشويش لان مابحس النهارده صعب اعدي بس من انتفاء شذوذ العله بعد كده الامور سهله عدونا بس من دقيقه ايوه هقوله الاخ هقول تاني هقول تاني لماذا عليه لماذا اشترط الأئمة المحدثون انتفاء الشذوذ على الرغم من أن الشذوذ من انواع العلل على الرغم من ايه من ان ها الشذوذ لماذا اشترط المحدثون ها؟ ليه؟ انتفاء الشذوذ على الرغم من أن الشاذ من أنواع العلل صح وليه ثاني سؤال فلماذا لم يضمن في الشرط الخامس اللي هو ايه؟ انتفاء العلل يعني لماذا من الغش رقم اربعة ونخليها انتفاء العلة ومن ضمنها الشذوذ بنقول لي واحد لأن الفقهاء لا يرون الشذوذ علة فأرادنا لما المحدثين يعني أراد المحدثون فأراد المحدثون أن ينبهوا على هذه النقطة عشان من إيه ما نجريش وراء طريقة الفقهاء وضحت, وضحت يعني لما رأى المحدثون أن الفقهاء لا يرون أن الشذوذ علة فأفردوه بالبحث وضحت أو وضحت شيء يعني معنى ذلك لو لم يكن الفقهاء أو لو رأى الفقهاء أن الشذوذ علة ما لجأ المحدثون إلى افراده بالشرط الرابع وكانوا خلهم أربع شروط فقط وضحت أذنني قلتها بكذا صيغة هي. الأمر الثاني بقى اللي خلى, اللي خلى العلماء بيشترطوا انتفاء الشذوذ هو, هو يكفي هذا الأمر هو العلماء قالوا أهم هو هذا الأمر فقط هو اللي يكفي مش هدخلكم في مسألة تانية يعني هو هذا الشرط فقط الوحيد اللي العلماء لأنني لو دخلت فيه مش هخلص المحاضرة العلماء قالوا الفقهاء أحملوا هذا الشرط فلابد من إضاحهين خد سؤال اخر بقى ومهم جدا سؤال اخر مهم جدا الاخوه بيضحك ومش عارف بيضحكوا ليه الاسئله السؤال اخر هنقول ايه الحاجات دي مهمه جدا توضيحيه جميله جدا لان, لأن بعض الناس ايه بيجي ينتقدك يعني يقول لك يا اخي طب انت مش قلت ان الشذوذ عله طيب مش ده تكرار واحنا في اللغة دايما نحب ال... دايما حتى الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايه ان اللفظ إذا اشتمل على التكرار او البناء يحمل انه بناء ان ببني كلمة جديدة يعني ببني جملة فالعلماء التكرار عيب عند اللغوي يعني عند البلاغاء اللي هم البلاغة إما تكرر ده عيب من العيوب أنت مش عارف تتكلم فبالتالي فتكرر فما يأتي لا دلوقتي واحد يقول لك إيه طبما أنتم مكررين شرط نقول لا مش ده مش تكرار ده إحنا عارفين أنه مكرر ولكن أردنا ها أردنا أن نخالف منهج الفقهاء لأن الفقهاء لا يرون شذوذة ها أخرى طيب السؤال بقى الثاني أليس اشتراط الضبط يغني عن اشتراط الشذوذ يعني أنا مش اشترطت في الشرط الثالث أن يكون الراوي ايه ضابطا طيب مش ده يغنيني عن الشذوذ لأن الشذوذ معناه ايه أنه حاله شوية حاله ايه وسط مش ضابطه خفيف او ها أو مخالفة للثقات ومخالفة الثقات نوع من أنواع خفة الضبط والدليل على كده افتكروا الشجرة ارجعوا للشجرة كده كان من أنواع الطعن في الضبط إيه مخالفة الثقات أقول تاني أقول السؤال بصغة أخرى أنا أقولت إيه بس تفكروني أليس اشتراط الضبط الشرط الثالث كان يكفي عن اشتراط اللي هو شرط الرابع الشذوذ نقول لا ما يكفيش ليه لأن شرط الضبط شرط عام عام في الراوي يعني نبقى ليه هذا الراوي ضابط أما شرط انتفاء الشذوذ فهو خاص بالرواية التي أقوم على دراستها فمن الممكن أن يكون الحق المحدثة ضابط ضابط ها ثم يخطئ في رواية ولا لا أقول ثاني أن شرط الضبط شرط عام يعني اللي إحنا بنسميه على الإجمال بنقول فلان ضابط خير أليس أو أليس من الممكن أن يخطئ هذا الراوي في مرة من المرات يعني مش ممكن هذا الراوي يخطئ مرة من المرات ولا لا اللي هو الضابط الدال انا وصفته بالحفظ يخطئ ولا لا يخطئ يخطئ في الروايه فانا اشترطت انتفاء الشذوذ حتى اتلاف خطا الثقه في الروايه بعينها اقول ثاني اقول ثاني اديك مثال اما ياتي الان دلوقتي الامام مالك للامام مالك ها ثقه ضابط حجه عدل حافظ امام اهل الايه دار الهجر. يعني ايه حاجات كثيرة زي ما انتم عارفين ثم لو أنا, لو, لو انا لم اذكر انتفاق الشذوذ من ضمن شروق الصحة فلو اخطأ مالك في رواية بعينها فلو اخطأ مالك في رواية ايه بعينها يبقى انا اصحح الرواية ولا اصححهاش لان انا قلت فوق ايه انا هلغي الشذوذ بقى همسح رقم اربعة همسح رقم اربعة أو رقم خمسة كمان ما هو الضبط العلة العلة والشذوذ والعلة متضمنين في, الايه؟ في الضبط في الضبط ولا مش متضمنين ارجع للشجرة الشجرة مهمة جدا ساعة ما قلنا ها؟ ها؟ الطعن في الضبط قلنا منها ايه مخالفة الثقهة اللي هي الشذوذ وقلنا ايه وقلنا ايه افتكروا له الحديث المعلم كثرة الأوهام هذا الحديث المعلم يبقى اذا لو أنا, لو أنا اشترطت الضبط كان يكفيني والغي الشذوذ والعلة اشترط الشذوذ والعلة نقوله لا لا يكفي لأن الضبط بعد الكلام تاني لأن الضبط شرط عام في الراوي أما انتفاء الشذوذ والعلة فهو شرط خاص بالرواية المدروسة فقد يكون الإمام ضابط ولكنه يخطئ في رواية بعينها فحتى لا أصحح روايات أو بناء على لا أصح رواياته بناء على الشرط العام وضعت شرط خاص بالرواية يعني عايز أقولي إن الثقة برضو مش هعدلوا خطأوا وضحت ولا موضحت شي يبقى إحنا بدلوقتي يبقى العلماء اشترطوا الشذوذ والعلة أو انتفاء الشذوذ والعلة على الرغم أن الضابط متضمن لهذين الشرطين ليه؟ لأن شرط الضبط عام والشذوذ والعلة خاص بالرواية عايز أقول للثقة برضو لو أخطأت هاجبك بالشرطين مش هسيبك واضح ولا مش واضح يبقى مهمين جدا الأمرين اللي ان هي الشذوذ نوع من أنواع العلل وليه أنا وضحته لأن الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ علل وليه أنا اشترطت أصلا الشذوذ العلل على الرغم ان الضبط فوق عندي رقم 3 كان يكفيني نقول له لا لأن الضبط ده خاص بالراجل أنا بقول الراجل فيه مجمل أمره ضابط لكن قد يخطئ فعشان أتلف قد عشان أتلف قد دي لو قد يخطئ دي بحط له شرطين تانين اللي هي انتفاء الشروط وانتفاء لإيه وانتفاء العلة طيب أنا كده خلصت هتكلم على العلة سريعا وخلص معاكم اللي هو الشرط الخامس من شروط الصحة انتفاء العلة انتفاء العلة تعريف العلة تعريف العلة سبب خفي يقدح سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع الظاهر السلامة منها من العلة يعني سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع الظاهر السلامة منها طبعا أشرف أنواع علوم الحديث اللي هي علم العلل ولا يبرز فيه إلا من كان مبرزا في جميع في جميع تحت جميع دي خطوط كثيرة عشان لها مغزى عندي في جميع إيه في جميع فنون علم علم الحديث لازم يكون إمام في الجرح والتعديل وإمام في في, في, في, في في مصطلح الحديث اللي هي الألفاظ وغيره من علوم مصطلح الحديث حتى يكون مبرزا في العلالة هذه هي العلة وعندما نتكلم على العلة فنقصد بها العلة القادحة نقصد بها العلة القادحة اللي نعرفتها إذا أطلقت العلة فالمقصود بها العلة القادحة ولكن قد توسع بعض العلماء فأطلقوا العلة على أنواع من الضعف, أنواع من الضعف. أنا قلت إيه أنا بدأت أطلق بدأت أدخل في حاجات غلص تاني عندما نتكلم عن العلة فنقصد بها ها؟ العلة الخفية القادحة شوف كل ما ضيعة المعنى معي كل ما ضيعة العلة الخفية القادحة وقد توسع كثير من العلماء فأطلقوا العلة على الضعف غير الخفي الضعف غير الخفيه هقول ثاني عندما يطلق لفظ العله فالمقصود به العله الخفيه القادحه القادحه العله الخفيه الايه بقول وتوسع بعض اهل العلم فاطلقوا العله على ها غير الخفيه يعني امر ظاهر ليا مش محتاج من, من باب التوسع في الاصطلاح أو من باب لا مشاحة في الاصطلاح ليه؟ لأن فعلا كل ضعف في الحديث يجوز أن أطلق عليه علة ولا ما ينفعش يعني السقط في السند رغم أنه سقط لا, السقط الظاهر التقسيم اللي احنا قلناه المعلق والمنقطع والمرسل وال... والمعضل ده اسمه سقط إيه؟ ظاهر يبقى إذن علة إيه؟ ظاهرة ينفع أطلق عليها علة من بابل إيه؟ من بابل إيه؟ توسع فلسطين رب الكلام ذا من عندي لا مش من عندي الترمذي نفسه, الترمذي نفسه أطلق على النسخ علة النسخ طب ده النسخ ده ملوش علاق حديث نسخ بحديث آخر أطلق عليه علة عارفين الحديث وليس عارفين النو اللي هو بتاع شرب الخمر قال وإن في الرابعة فاقتلوه قال الترمذي ضعيف لأنه منسوخ يعني اعتبر النسخ ايه من الايلان رغم النسخ ايه يعني ملوش علاقة بالضعف. ده نسخة بخطاب آخر من الشارع. اللي هو ايه. أو بإجماع مثلاً أو غيره من الأمور. اللي بتدرسوها فين؟ في الأصول. أصول الفقه. تمام. هاختم بقى. هاختم لقائي بالأسئلة. عشان بس العيزة. آه هات يا شيخات. خمس دقائق بس هاجيب الأسئلة. بقول الأخ. <تصفيق> اخر يسال سؤال التفرد هو المنكر سال التفرد هو المنكر فما بال حديث انما الاعمال بالنيات اولا السؤال خطا لأن سؤال التفرد هو المنكر غير صحيح قلت التفرد المقترن بقرينه الورقه وقع بقرينه تدل على الخطا يبقى ليس مطلق التفرد دي النقطه الاولى في السؤال بصحح السؤال التفرد المقرون بقرينه تدل على الايه على الخطا اما فما بال حديث انما الاعمال بالنيات فحديث انما الاعمال بالنيات تفرد بدون قرينه تدل على الخطأ لان الراوي وان كان ارواه فيه وإن كان ليس من من الدرجات العليا في الاتقان إلا انهم تفردوا بشيء معلوم من الدين بالضرورة وضحت يبقى مش محتاجة يبقى لو حد أنا عايز أقول لك لو روي بنقبل حلوة بالعافية هنقبل حديثه في النمى الأعمال وبالنيات لأن كل شرع يدل على أن العمل لا يقبل إلا بنية أخي محمد بيقول لو تفردت ثقة مخالفة للضعيف ده ما تفرد ده ما يبقىش تفرد شيخ محمد ده الضعيف هو اللي تفرد بأول نقطة لجمع من الضعيف من ضعفاء لا يكون الثقة هو الصواب الضعفاء لا يزيد بعضهم بعضا إلا وهنا الشيخ بسحق حتمثلها بطريقة جميلة جدا قال لك مثلا لو صخرة هتقع من فوق جبل وكان مثلا اعتبرنا ثلاثة من الأشخاص هيدفعوها هم, هم الذين يدفعونها أم لو بدون أزرع يعني مقطوع الأي ها ثلاثة الثلاثة هي ايه هاي فهي ده الضعيف لا ما ينفعش أخوه الضعيف وبالذات لو كان الضعف ايه ضعف شديد إنما الضعف المنجبر في الحديث الحسن لغيره هنتكلم عنه ان شاء الله المرة القادمة ينفع ماشي فالسؤال كده يا شيخ السو... موضوع التفرد هو المنكر لا تفرد المقرون بقرينة تدل على إن كارة ماذا ماذا ماذا لن ما يخالف دولية بقول ماذا لو خلف الثقة الثقات نصحح الاثنين أم يتم الجمع بينهما أتوقع من السؤال كده يعني يعني بقول لو خلف الثقة الثقات نصحح لا, لا, لا. لا طبع طالما خالفه يبقى أخطأ الشيخ الألباني بيقول الخطأ الخطأ وإن روية من أكثر من ألف راوم فلا يرتقي إلى الصحيح لأنه خطأ يعني لديك مثال واحد قالك واحد في واحد باتنين أو مئة كل ما س واحد فولد لك باتنين واحد, واحد باتنين واحد في واحد باتنين واحد في واحد باتنين واحد تاني وكان كمان ضعيف حل وضعفي ضعيف يعني بليد في المدرسة قلت له واحد فولد قالك بواحد نأخذ رأي من قال له واحد فولد بواحد صح؟ والمئة اللي قاله باتنين لا يسوي يخلهم شيء يبقى إذن،, إذن مسألة الثقة يخالف الثقات نصحح الاثنين؟ لا نصحح الثقات ويكون حديث الثقة شاذ أو منكر عشان بس ما زعلش الناس اللي يقولوا شاذ لو خالف ثقة بعد الثقات بحديث وأتى أحد الأعلام كالشيخ الألباني وغيره فصحح الحديث او حسنه فهل يكون من الأفضل أن يطلق على الحديث يا شيخ الورق بطير فهل من الأفضل أن يطلق على الحديث غريب أم منكر إذا كان الحديث ضعيف فيطلق عليه منكر لا بأس بذلك أن يطلق على الحديث منكرا لا يوجد مشكلة يعني. انت عايز ما فيش مجاملة في العلم يطلق على الحديث منكر والغريب بمعنى المنكر يعني العلماء أطلقوا الغريب على المنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورحمة الله وبركاته. أنت قلت لفظ الحديث الشاز ولم تقل شيئا فما هو المعنى مش عارف انا اي كلمة يعني اي انت قلت لفظ الحديث الشاذ ولم تقل شيئا يعني فما هو المعنى يعني ايه عايز ايه معنى الحديث الشاذ يعني مخلفة المقبول منه منه. من هو اول منه تفرد ما لا يحتمل حاله التفرد في التفرد والمخلفة وانا قلت الكلام ده ولا مقلتوش وما اي طيب اللي فلم تقل شيئا ده في حديث صلاة التسبيح اختلف كل من الحافظ ابن حجر اختلف كل مش كل اختلف كل من الحافظ ابن حجر والالباني رحمهما الله حيث ان الامام الحافظ ابن حجر ضعف الحديث او قال عليه منكر والالباني صححه فمن ناخذ صحه من حافظ ابن حجر ولا الشيخ الالباني إذا كان لك قدره على النظر والترجيح الحديث ورجح ورجح بين ان لم يكن لك فانا دايما بميل للائمه المتقدمين يعني انا بقول على التقليد يعني بقول على التقليد دايما بميل لايه لائمه المتقدمين الائمه المتقدمين في غالب أمرهم على الصواب واعلم طبعا ابن حجر اعلم من الشيخ الالباني ولا شاك في ذلك فإذا كنت تقلد فلا باس بتقليد الشيخ الشيخ الحافظ ابن حجر لا باس بذلك دائماً خذها قاعدة خذ اللي هي المتقدم الشيخ الألباني مع المعاصرين على طول الشيخ الألباني تقلد الشيخ الألباني مباشرة <تصفيق> <م>? <تصفيق> في آخر،, أخر محمد صلح يقول لنا لحديث صلاة السبيح في من صححه من المتقدمين كابن جماعة طبعا هنا هي هيكون الحديث أبا هنطرق من هنطرق من حافظ ابن حاجان يا شيخ الورق بضيف وأنا أخذ تصحيح بن إبن جماعة خلاص كده الأخ قضى فصل في القضية يبقى إذن نأخذ بقول ابن جماعة خلاص أخذ السؤال بس. عشان الوليمة إذا اتفق علماء الحديث على صحة حديث هل الفقهاء يستطيعون التكلم فيه لا هم الفقهاء مش, مش بعرضوا في صحة الحديث الفقهاء في غالب أمرهم بعرضوا في ضعف الحديث فممكن, فممكن المحدثون مثلا يقول حديث ضعيف الفقهاء يقول لا صحيح لأن الشزز عندهم مش علة مخالفة الفقهات مش علة إنما, إنما لو اتفق العلماء الحديث على صحة الحديث طبعا الفقهاء هيوافقوهم هي إنما الفقهاء يخالفون في ها في عندما يتفق أو عندما يصحح بعد ائمه الحديث الحديث فياتي الفقهاء فيصححونه بناء على انهم لا يعتبرون الشذوذ عله كما لا يعتبرون مخالفة الثقات عله وجزاكم الله خيرا انتوا تنتظرون